فآمن له لوط فآمن له لوط فقال اني مهاجر الى ربي فقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم انه هو العزيز الحكيم